بالرجل بالرجل وقلت والله الموفق في دار الخراب تغلت ابني وتامر مال عمران خلقت وما تركت لك الايام اذرا لقد وعظت كرات ما تعظت تنادي لوحيل بكل حين وتان انما المقصود انت واتى سمو روكن نداء وانتلاه ان بدايك انك ما سمعت وتعلم انه سفر بعيد وان اداد زاد قد غفلت تمام وطالب الايام سائ وراءك لا ينام فكيف نمت عيوب هذه الدنيا كثير وانت راى محبتها تبهت ادعو الامر في الى ابن وله ولو اعطيت اقلا المال ابتا فما بعد الممات سوى جحيم لا اصل او يوم ان اعطاك باطل رد الدنيا فجامن صالحا فيما تركت واول من انوم اليوم نفسي فقد فائرتنا ضائره ما فعلت ايام سيا خوضا في المعاصي وبعد الأربعين وغب ستة وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زادا رحيل وقد تأت أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت ألمت فدأ سبيل الجهي واحذر وصحح قد علمت وما عملت ويا من يجمع الأموال قل لي أين أنك الردى ما قد جعلت وَمَا تَا وَيَا مَنْ يَبْتَغِي أَمْرًا مُطَالًا يُسْمَعُنَا فَذٌ مَنْ قَدْ أَمَرْتَ أَجَجْتَ إِلَى الْوِلَايَةِ لا تُبَالِ أجرت على البرية أم عدلت ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمى وقد عزلت ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت ترى الأيام تبلي كل غصم وتطوي من سرور كما نشرت ومعا وتعلم انما الدنيا منام فاحلام ما تكون اذا انتبهت فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت هي الدنيا اذا سرتك يوما تسوء كضعف ما اثناها سررت تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن ممن شهدت وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت تحدث عنهم وتنسى قولك كان ما ان كانوا كما والله كنت حديثك هم وان تغدا حديث لغيرهم فاحسن ما استطعت يعود المرء باد الموت ذكرا فكن حسن الحديث زاد كرت سال الايام عن عم وخال وما لك والسواد وقد علمت أرست ترى ديارهم خراء فقد أنكرت منها ما عرفت